اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي لو على عمري وحياتي ما غير من صفاتي سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا, يا محمد, محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد محمد وعلى أله وصحبه وسلم الله اللهم صلي على سيدنا محمد، محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. يا شفيع المسلمين انت خير المرسلين رحمه للعالمين يا حبيبي يا محمد يا شفيع المسلمين انت خير المرسلين رحمه للعالمين يا حبيبي يا أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد لو على عمري وحياتي ما غير من صفاتي لو على عمري وحياتي ما غير من صفاتي سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا اللهم صلِّ على سيدنا محمد، محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اميت غالي يا نبي في امي وبي غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد, محمد. انت غالي يا, يا نبي في امي وبي غير حبك ما ابي يا, يا حبيبي يا محمد انت غالي يا نبي فدوتك أمي وبي غير حبك ما أبي يا حبيبي يا محمد لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي لو على عمري وحياتي ما غير من صفاتي سنة كهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد سنة كهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد الله صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله الله صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم و...